فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان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 إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعُهُ وَقُرآنًا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرآنًا هُوَ سُمْمَ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذْرُونَ الْآخِرَةَ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 كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ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 أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْسَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى